وهم ب ا ل آ خ ر ه هم يوقنون ان الذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ه زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون اولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الاخره, وهم في الآخرة هم الاخسرون وانك لتلقى ا ل ق ر آ ن من لدن حكيم عليم إ ذ قال موسى ل أ ه ل ه إ ن ي آ ن س ت نارا سآتيكم, ساتيكم منها بخبر او آ ت ي ك م بشهاب قبس لعلكم تصطلون العزيز الحكيم وألق むを ا て」 فلما راها تهتز كانها جان و ل ا مدبرا ولم يعق به يا موسى لا تخف اني لا يخاف لدي المرسلون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 حتى إ ذ ا أ ت و ا على وادي النمل قالت, قالت نمله يا أ ي ه ا النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم, لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه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 أ و لاذبحنه أ و ل ي أ ت ي ن ي بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به, أحط بما لم تحط به وجئتك من سبا بنبا يقين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 قالت إ ن الملوك إ ذ ا دخلوا قريه افسدوها, أفسدوها وجعلوا أ ع ز ه أ ه ل ه ا أ ذ ل ه وكذلك يفعلون و إ ن ي م ر س ل ة إ ل ي ه م ب ه د ي ة فناظره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 وصدها ما كانت تعبد من دون الله إ ن ه ا كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما ر أ ت ه حسبته لجه وكشفت عن ساقيها قال إ ن ه صرح مبرد من قوارير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 ائنكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إ الا ان قالوا, إلا أن قالوا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 فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على ع ب ا د ه الذين اصطفى االله خير اما يشركون خلق السماوات و ا ل أ ر ض و أ ن ز ل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات ب ه ج ة ما كان لكم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 ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أ إ ل ه مع الله تعالى الله عما يشركون أ م ن ي ب د أ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم, ومن يرزقكم من السماء و ا ل أ ر ض إله مع الله مع قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب إ ل ا الله وما يشعرون ايان يبعثون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 وان ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبه في السماء والارض الا, إلا في كتاب مبين إن هذا